شكرا لكم مستمعين الأعزاء عبر المنارة FM نرحب بكم أنا ناسيم الفايدي في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد في كل خير في كل خير يأتيكم كل جمعة الساعة 12 و 10 بعد منتصف الليل في شهر رمضان المبارك مستمعين إن شاء الله كل عام وإنتوا بخير إن شاء الله كل عام وكل ليبيا بخير وإن شاء الله يكون رمضان خير علينا كلنا شهر رمضان يعتبر شهر خير شهر رحمة وعطاء وأيضا يعتبر فرصة لإعادة النظر والتفكير في تعاملاتنا الإنسانية من خلال فيك الخير نتمنوا أن نعطوا لبعضنا الفرصة هذه الليلة لمدة ساعة نوجه دعوة لكل من يسمع فينا دعوة مفتوحة يعبر فيها عن اعتداره عن أسفه لأي شخص صاحب كان أو قريب أخطأ في حقه وحاجة أخرى يعبر عن شكرا وامتنانا لأي شخص كان نتمنوا نحن في أول ليلة من ليالي رمضان نتمنوا أننا نحن نبدوها مبعضنا بداية مختلفة نحن كلنا نخطأ كلنا يخطأ في حقنا ولكن نتمنى أن اليوم كل واحد فينا يكون عند الجرأة أنه يعتذر لأي شخص أخطأ في حقه ويسامح أي شخص غلط فيه ونتمنى ان نشكر بعضنا نتمنى أن يكون في امتنان لأي عمل قدمنا لبعضنا نتمنى أن يكون هم هو هذا سلوكنا في خلال رمضان ويكمل معانا إن شاء الله حنكون معكم نتمنى تتواصلوا معايا عن طريق أرقام الهواتف 061 90 95 707 061 47 17 551 بالإضافة إلى الاسم اس عن طريق موبايل 092 818 انتمنى في اول حلقة لكل شخص يحب ان هو يشاركنا يكون معنا في الستوديو يشارك يشاركنا بأي تجربه هو مر بها سواء كانت مشكلة هو مر بها مع شخص ويتمنى إن هو يعتذر له إن هو يشاركنا في الستوديو فيكلمنا اليوم ويكلمنا نكون على تواصل معكم خلال الأسبوع عن طريق رقم الموبايل 091-421-31 ومعنا اتصال ألو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلاً وسهلاً أهلاً بك أحب أنهني على رمضان المبارك ندرج الشعب المبارك ان شاء الله إن شاء الله كل سنة ونت طيب ونحب أنهني يا أخويا فراجب في المبارك نعم إن شاء الله نعم شكراً بارك الله بي إن سمحنا لو سمحت ممكن توطي الراديو وتسمعني بالتليفون نعم <تصفيق> الحب نحب نهني اخويا درجه اننا طالمت رمضان اها هنا واخويا قاعد في مصر ونقول لك سنه طيب ان شاء الله وسامحنا ونخوك حسين حسين نعم اها <تصفيق> في اول حلقه بما انك انت اول متصل معانا آه آه غير, غير خوك فرج هل أنت مريت بأي موقف نحن عادة نخطأ في حقوق الآخرين وفي المقابل يخطأ في حقنا هل يوم تحب تشاركنا بأي تجربة مريت بها وتحب أنك أنت تعتدر لشخص محدد والله في, في صديقي كان حميدة هاني وكانت أني هي وصحتي رفيقي يومك غلطت فيك وبعض فتر أكد تلاقينا وسمحنا وقلت يعني إن شاء الله توجي لنا أصحابه الحمد لله رب العالمين الحمد بارك لله وبرك الله فيك مع الفرنامج الطيبة شكرا حسين ببرك الله فيك عليكم السلام مكملين معك مستمعين وفي انتظار توصلك معنا عن طريق أرقام الهواتف أنا ممكن نقولها لك مرة أخرى 061 تسعين خمسة وتسعين سبعمية وسبعة وصفر واحد وستين سبعة واربعين اس على سفر اثنين وتسعين تمانمية وناخذ الاتصال ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم السلام طيب يا أملا وحضرتك طيب إن شاء الله يا استاذ محمود الفرجاني استاذ محمود اهلا وسهلا والله ما خلينا الامر بينا واحد يدعم الواحد ولا واحد يدعم الواحد انت اها المهم العمليه طبعا هي هي فلسطينيه وانا محمود البجاني واقف بحياتي اولا اولا بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء طبعا المفروض ان يصير اول في اذاعه الحره او اذاعه الاف ام او اول مناره شيء انا اتمنى من جميع المستمعين نعم و جميع المستمعين وجميع جميع المدعين أتمنى أن أول شيء يذكروا لا إله إلا رحمة الله ثم الشهداء الشهداء الله الله بالشهداء الله الله بالشهد أول ذكر ف ما نذكر بعد الليلة تعالى و رسوله الشهداء لو لاهم لأيك ولا ناء ولا أي واحد بيحر في فـ فـ أـ أـ أـ لي بحر يتخلف هالمنبر الخالق نعم فبالنسبة لي هناك محمود الفرجالي عن <تصفيق> كل تحياتي إلى جميع أفراد الأسرة نعم ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وإلى كل, كل زملائي بالشركة تشوف تحقيق النقدية وإلى الأخريس لجلسة الإدارة وعضاء اللجلة الإدارية وجميع مدار إدارات ونقول لهم كل طيبين وأي مستخدم أو, أو, أو, أو اي زميل أو أي جار يعني عبدت فيه ولا عبدت فيه ولا زالة منه إنه إلي سمحني بشأن المضايا نعم وأستاذ محمود عندك رسالة شكر لمن تهديها نعم رسالة شكر رسالة شكر إلى كل أم وإلى كل جوزة وإلى كل أخ وأب شهيد نعم أنا بالنسبة لي أنا ما نرقد ونالصبع وفي العشية وفي الليل إلا الشهداء عشت معهم صلاحا أنا عشت معهم من بداية الثورة م -م. الشهداء الشهداء نعم. الشهداء 7 صبراير اللي بدو من بيضه وبدو من مرج وبدو من مدنه من ثم الى بغازي الستيبه ثم ذات ما مصراطه ثم ثم المنطقه الشرقيه ومنطقه الغربيه في في عامه اشكر كل جوجتي وكل وكل ام واب وابن وجار اخرى نعم وانا بدوري استاذ محمود الكاي. نشكرك على مشاركتك معنا ونشكرك على كل مشاعرك معنا مستمعينا نحن نعم نحن مكملين معاكم ونأخذ اتصال آخر او مداخلة من الزميل أستاذ فراج الساسي ألو السلام عليكم وعليكم السلام أختي نسيم مرحبا بيك أهلين أستاذ فراج كل سنة متضييم مرحبا أهلا وسهلا بالصيام م -م. يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا عطاياك الجسام كل عام وأنتم بخير يا سكان مدينة بنغازي الجميلة الرائعة رمضان مبارك علينا جميعا إن شاء الله هذا الرمضان اختناسين من فكمه أو من فكم الصيام أن يشعر الغني بجوعي الفقير وهذا دعوة للتواصل للترابط للتراحم للإخاء لعلكم تتقون تقوى الله عز وجل أن نتراحل فيما بيننا وأن نقدم العفو والصفح <تصفيق> علينا في أول ليلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اختنا علي <تصفيق> يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران ولله عز وجل عتقاء من النار <تصفيق> الله محتق رقابنا من النار يا رب العالمين اللهم امين استاذ فراج ممكن تشاركنا وتشارك مستمعينا موقف حضرتك مريت به وطبعا جلملا لا يخطئ تكون حضرتك غلطت بشكل غير مقصود مع حد وانا متاكده ان حضرتك اكيد اعتذرت له بس نتمنى انك تحكي لنا إن الموقف كان نموذج لمستمعينا والله حقيقه انا بقول لك انا ما غلطت فيك طبعا انا خاف اقولها طبعا لكن هو الصح ما يخطئ امين <تصفيق> ولكن التحديد الآن أنا ما نتذكرش موقف معين لكن دي ما يشير لي مرات مع, مع أهل بيتي يعني صراحا مع جوجتي يعني شير في أخطاء ولكن مباشرة نقدمنا الاعتذار ونأعتذر حتى مرات ما صعبة عليه طبعا لكن خلش نقولها صح كلام الصح وخلاص نكتبه وبعد ذلك نأعتذى الاعتذار مباشرة عندما يعدل لو ضعف صار لموقف مثلا مع الأستاذ محمد نطيوش من فترة نعم. فهمت, فهمت يعني فهمني غلط في نقطة معينة يعني كان الأشرف الشعيف في منتج نشرة ونحكي نو أشرف فأنا مه. احتضرت منها وأول ما أحكاري قال يرى وقت فأنا احتضرت منها مباشرة محمد أناد وكانش طالدي نشوش على الأخ أشرف الشعيف في منتجها لل للنشرة يعني ولكن في العموم يعني أنا أطلب بالصفح والمسامحة من كل من ربما أذيتها بكلمة لعت مني غير رعفوية وغير مقصودة يعني وأطلب منه من السفع والغفران خصوصا ونحن في أول يوم من أيام الشهر الفضيل نعم أستاذ فرج أنا نبي نستثمر مكالمتي معاك فحبنا تحكي لنا حتى على الجانب الآخر من البرنامج هو الشكر شكر والامتنان لأي شخص نطلب من حضرتك رسالة لك. توجهها نعم. لأي شخص أي كان صديق او قريب تحب تشكره اليوم من خلال فيك الخير والله أنا أقول لك أولا فيكم بالخير جميع والنبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيه وفي أمتي لأنتقوم الساعة وعذريني أنا قاعدت ونكلم فيك طبعا على أنغاب ولدي سبيان بجنبي قاعد يغني بأضحان وغني غير, غير مفهوم ولكن اخبروها يعني إن شاء الله ربي خلي لك أنا إن كان لي من شكر فإني أشكر الله عز وجل على, على نعمة الإسلام ثم أتحدث <تصفيق> بالشكر إلى والدي أقول لأمي رحمة الله عليك يا أم نعمة الأم كنتي رحمة <تصفيق> الله عليها والآن تكمل عام <تصفيق> وأقول لوالدي الله يطور في عمره ويبارك فيه كان نعمة لك ولا يزال يضر علينا بعطفة وحنانة وحب وتخديرها <تصفيق> كذلك لأفتب الشكر زوجتي الدكتورة على ما تقدم لي من تاحة الفرصة من كيف عارف أنك عارفة في يعني موجود في الغالب خارج البيت ولكن هي صابرة محتسبة ولكن صفر هذا إن شاء الله باتي استمر من الجرس يكمل الأيام شاء الله سيستمر نشكر شيخ الشيخ علي الحجاجي حفظني الطرآن كما نحب نشكر مديري سابقا سيد عبد الله نويجي المغيربي الذي يكون لهذا الشخصية كل تقدير وحب واحترام كما أرى من رجل خير حقيقة ولا أقول هذا زلف وتقرب ولكن والله ما أرى الحاج عبد الله للا كل خير شكر مه. الحقيقة يعني الشخصيات كثيرة جدا نشكرهم ولكن يعني شكري لله عز وجل قبل كل شي على نعمة الإسلام نعم الحمد نحب لله نحب نشكري لعنة المنارة ما تقدمها من, من برامج يعني وراء طائمة طويلة عندي نحبيت نشكر يعني أنا نحب نشكرك أستاذ فراج اللي مشاركتك معنا بس ممكن نشكر أممكن نشكر شخصيا فيها أها ياريت الحب نشكر ولدي سوفياني ميرقدش فينا في الليل يعني خمطت ميرقدش ميخترش عليه <تصفيق> التخبير وكذا اللي عا قبله فنحط لشكر super dark على إذاعة المنرة ان شاء الله ربي يخلي لك سوفيان ووالدة سوفيان ان شاء الله رمضان يكون خير علينا كلنا zaten شكرا يا شكرا أختي شكرا يا خ지는تي مكلمة شكرا جديلا شكرا يا رجل مستمعيتنا نحن مكميلا معكم وأنا أمام elite الليل السلام عليكم أليك السلام ورحمة الله يا قدي النسيل أهلا وسهلا آه كلعام كل إنت بخير ونتب... كلعام وأنت بخير أختي ناسيل أنت بخير إن شاء الله نحن متعودين عليك اصلا نسيب الصباح لكن ما شاء الله عليك اخترتيها في الليل شكرا بارك الله فيك والله مبارك ان شاء الله فعلا وانا متعوده اني دايما نطلع صباح فاول ما بديت على طول قلت اسعد الله صباحكم يعني متعوده ان صباح لاحظت يا هلا ونحيي الست فرج ونبارك لها ونقول لها الف مبروك معك ابو سمير طبعا اختي نيف نعم اهلا وسهلا آه ونقول للخط ده اللي بين وكل جميعا عليك بالنصر <تصفيق> الانتخابات والحمد لله اللي تم الله. تمت صورتنا مشرفه بين العالم <تصفيق> الديمقراطيه تاعنا بالروح المحبه بالوداد ما والحمد لله حتى ربي من علينا برمضان يعني اول يوم شو نقولك كذب هذا يا اختي نسيم ما حسيناش بيه لا فيش يعني حتى ندق دوا قاعد ندور في البلد ما شاء الله دوايا قاعدت الشوارع والحمد لله والله أكبر والله أكبر والله أكبر لله الحمد الحمد لله بيب نحن طبعا اليوم بدأين برنامج جديد وهو فيك الخير حابا اني انا نعرف اذا كان حابين تشكروا حد معين على اي موقف قد ملكهم او اعتذار لأي حد زعلت حد لسبوع هذا؟ انا نشكر, نشكر طبعا من نخص انا العمامه شكرا للجميع <تصفيق> كلهم اها وبخصوصا للشخصين ايوه يا الشخص الاول كان يتحدث قبل الاستاذ فرج الاستاذ ساسي نعم <تصفيق> انا احب نسمع واجد لان الراجل هذا صدق صدق انه راجل رب يحفظه يعني ان شاء الله يعني استماع لا استماع لا, لا،, لا كيف فعلا اكيد والشخص الثاني الشيخ عبد الحميد الكبطي الدكتور عبد الحميد الكبطي آه نعم طبعا ونقول لك رسولة طيب وإن شاء الله يكون أسلافية ونكد يغطي لسيم والأسرة الآن للمعك إن شاء الله شكرا برك الله فيك بالنسبة للاعتدار أكثر شكرا برك الله فيك مستمعين نحن مكملين معاكم وفي انتظار تتواصلوا معايا أحب أن نسمعكم اليوم واجد أحب أن نسمع شكرك ومعتداركم لكل الأشخاص فأنا موجودة معاكم خلال فاصل قصير Thank you. نجعنا لكم مستمعينا ومكملة معاكم اليوم الحلقة الأولى من برنامجكم فيك الخير للتواصل معنا على أرقام الهواتف 061 90 95 707 061 47 17 551 وعلى الاسم اس 092 818 مستمعينا نحنا كلنا نخطئ وكلنا نغلطئ وأنا حابة أنه اليوم تكون بداية لنا كلنا أي شخص زعلان مننا ممكن نحنا حتى نحنا نكلمه ونقوله لنا نحنا مسمحينك لأن الأجر نحنا ممكن نحنا نخده الأول يريد كل واحد فينا يفكر في النقطة هذه أنه من اللي حيأخذ الأجر في أنه هو يسامح أو أنه هو يشكر غيره فحابة أنه نحنا نبدو ناخد الأجر كلنا اليوم وبعضنا وناخدو اتصال ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً كل عام أنت بخير وأنت طيبة إن شاء الله اللهم كيف كان صيامك اليوم في الأول؟ والله الحمد لله رضو العالمين يعني الناس الله أنه رضو يتقبل مننا صيامنا ومجميع أمور المسلمين إن وكانوا أنتوا طيبين إن شاء الله إن شاء الله في الحقيقة أنا ما نسمعش فيه كويس ممكن توطي صوت الراديو وتسميني من التليفون حاضر الو نعم انا معك بس ممكن تعرفينا ف بحضرتك ام عبد الله ام عبد الله ام عبد الله ان شاء الله رمضان خير عليك حابه نسألك هل حابه تعتذري لشخص او تشكري شخص لاي موقف قد ملكي والله انا حابه اشكر يعني اشخاص معينين يعني لاخت هاله <تصفيق> أخذ عزيزة من المجريسي أخذ فتحية بوهدمة جميع أعضاء جمعية حرثة الأخيرة لأن يعني سبحان الله قبل ذكور شهر رمضان يعني كان يشتغل في شغل خيري يعني سبحان الله وقتهم كله أعطنا لله سبحانه وتعالى مم. فنسأل الله أن ربي يثبت لهم الأجر ويعطيهم الصحة والعافية نقول لهم رمضان مبارك عليه إن شاء الله إن شاء الله أمين باهي ام رمضان تحبي تعتذري الحد والله الاعتذار يعني انا في اوقات هي هي فتره ما شفتها اا اا اخت ام كانت تسمح لي الان يعني انا نقدم لها يعني هو مش اعتذار لكن لان حاله بي ناس له هي تزوجت ولا تزوجت بنت اولادي كانت صديقه لي من زمن بعيد فلما يعني صار بيناتنا تباعد هي ظنت اني انا يعني كيف في تنته و... <تصفيق> فهي واخذة خطرها خاطرها مني بنقول لها يعني اقبل مني سماحي وصفح واسمح يعني وانتي في القلب يعني مستحيل ننسك ان شاء الله انا نتمنى ان هي تكون تسمع فينا تو ام محمود وتسمعك وحضرتك تحكي معاها ان شاء الله آه آه آه شكرا آه ام لما بارك الله, الله فيك فيك ناخد اتصال اخر ألو السلام عليكم ألو أيوه السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا كلام سي بخير ناشين وانتي بخير ان شاء الله معك حنين فبراير أهلا وسهلا حنين كيف حالك حنين كيف حالك كيف, ح... كيف يومك في الصيام الحمل والله ما بعرف عليه الصراعه انا مستغربه يعني 18 ساعه في ضوها و... والنهار حاجه طويله ولكن بالعكس والله الاسوا حلوه بكرمضان جديا يعني اتمنى ان سنه كلها رمضان الحمد لله انا ما حسيتيش بحنان شاركينا اليوم في موضوعنا في الحلقه والله انا حكيت له إن حد زعل منك او انك تحبي تقدمي اعتذار لحد يعني انا والله مستغربه عندي نعم نعم معيك حنان أنا مستغربة عندي طبعا صديقتي طبعا أنا كنت مكلمش ليها بسبب أن هي أسأتلي نعم نعم نعم وجرحاتي فرحة يعني نعم فهي ح... يعني حبت تسمحيها اليوم مم. بالرغم أن هي جرحاتك؟ مم. يعني هي لي مشكلة كبيرة صراحة وهي مم. اللي بدأت الأول وكانت يعني يرفيقت عمري وانصدمت منها درجة بإني حتى بمدني مرضة نفسيا يعني هذه فأنا فكرت بيني وبالنفسي قلت الدنيا شنو يا لحظة واحد عيشها يعني عيشها صح. تسامح وخصوصا نتوى كنا مرينا بأوضاع ما يعلم بها لربي في الثورة كيوني مم. فطبعا من ثلاثة أيامنا بدأت لها مسج وبدأت كل عام تبخير و... وأنا وسمحتك فما ردتش علي لأسف يعني فأما م... سكي قلت بلكي يعني تمثلها العذر يعني صراحة قلت ممكن ما عندهاش رصيد وني قلت لها طبعا أنا حنان وممكن حتى مح... يعني مسحت رقمي أو ما تعرفنيش يعني مه. فبعدت لها رصيد قلت بلكي ما عندهاش رصيد يعني مه. مش ردة علي مثلا جت ردتلي رصيد و ماما مش عارفة ليش أنا يعني أنا سمحتها وأنا اللي قديت وني أنا مستغربة يعني كأنها حسيت كأني نالي أنا اللي غلطانة فيها مش هي بس أنا حابيت نقولها بني ووي كني سامحتها و إن شاء الله رب يوفقها و... بس يعني حابيت نقولها يعني ان شاء الله فعلا حنان ممكن يكون رقم الموبايل ممكن يكون رايح منها ممكن يكون رقم هو مش معاها ممكن يكون أي سبب غير ان هي ما تبي لا, لا انا تاكدت من القصه هذه لاني بنت خالتها نعرفها صارنيت عليها قلت لها غيري رقمها قالت لي لا حاجات مش مغايره نفس الرقم يعني ممكن ما بيقدر يتمثلها كعاده مشادر واحد م -م. لكن يا جعل ربي سمحها بس ظن في ان شاء الله وانا وآ... نحب نحيك لان آ... يعني نحن نحن نسامحه مرات يكون في شخص غلط فينا ونحن نسامحه آ... هذا بالنسبه لنا نحن انجاز آ... ولكن ان نحن نسامح شخص هو اصلا غلط فينا و... ونحن اللي نكلمه ونحن اللي نحاول نحن نتواصله أنا نايتش نديرت عليا يعني انا في نيه بكي انا من نعملش العباد انا ربي يعني ربي عامل السلام هذا نفادي احنا نردوا له المعامله هذه بال بالع... يعني تشوف الواحد لما يتخاص مع شخص مثلا ثلاثه ايام اعمالنا لا تقبل فانا مه. ليش نصلي واش نصوم واش نذكر ليش مثلا نطق على الناس مثل واحد وانا عارف ان ربي مش حيقبل مني يعني مه. انا فذلت عليا بس ان شاء الله ربي سامحني فيا ان شاء الله يعني حنان يعني أنا وزرقت لها وحاولت لأنني نعم مكلا نرد العلاقة من جديد معنا هي أساءت لي يعني أنا مش هنقدر نفكي لك شو ندركت فراحة لكن شو من الله غالب شو بنتير أنا درت لعلي يعني فعلا يا حنان وكيف شاء الله أكيد ربي سمح وربي سمحنا كلنا نحنا كلنا أخطاء نتمنى أن, أن الناس يحبوا بعضهم إن ونيخفوا الله. على بعضهم ويعطفوا على بعضهم ومشكرين شاء الله شكرا حنان بارك الله في مستمعين أنا مكملة معاكم في كل خير للحلقة الأولى ولكن بعد فاصل قصير جعنا لكم مستمعين في فيك الخير وفي شهر الخير نحييكم ونرحب بكم أنا ناسيم الفايدي معكم في حلقه جديده وبرنامج جديد ونتمنى ان تتواصلوا معنا حابين نحكو خلال الشهر بالكامل عن التسامح عن الشكر والامتنان نتمنى لكل من عنده تجربة يحب ان هو يكون معنا في الستوديو يحب ان هو يشاركنا بيها يحب ان هو يبلغ يبلغ, يبلغ, يبلغ كل شخص غلط فينا هو مسامحه سواء عن طريق تليفونات او ان هو يكون معنا هنا في الاستوديو نحن حابين نتواصل معاكم كلكم وحابين ان في اول في اول الشهر يكون هذا سلوكنا خلال شهر رمضان المبارك ويكون على طول هو هذا سلوكنا ومن عاداتنا ان نحن نعتذر لما نغلط ونسامح اذا كان حد غلط فينا ونشكر ون وديما نعترف بجميل الاخرين والامتنان الامتنان انا معايا في الاستوديو توا سيدتهاني سيدتهاني نحب نرحب بيك في فيك الخير وان شاء الله كل سنه وانت طيبه وانت طيبه ان شاء الله انا حابه ان نشارك مستمعينا بتجربتك اليوم ممكن تحكي لنا حضرتك عندك تجربه مع ناس قريبين منك جدا انا حابه ان انت تحكي للناس اكثر وتحكي عن المشكلة او عن الظروف اللي صارت مبينات كم و... ونتج عنا بعد أو غيرها فهناها بأن أنت تحكي للناس أكثر شكراً بك الله فيك أنا طبعا كان في سوء تفاهم بيني و بين زوجة <تصفيق> هي أسماني من الكربلي ففترة الحرب <تصفيق> إن صارت فيها احتلت في مدينة بنغازي حاولت كيف ما نقول لقد فيه بيت الأسرة ففي خلافات بين الأطفال وفي خلافات بيني وبينها فضريت اني نسي بالمكان عشان سوى التفاهم اللي بيني وبينها لكن انا نقولها انا اسفة جدا جدا وعف الله عما سلف بيتهاني عشان نكونوا نحنا كلنا في الصورة المشاكل هي اللي كانت ما بينك وما بين زوجة خوك يعني هي ممكن يكون شن سببها مثلا شن من الغلطان أكثر انا والله ما عنديش فيها ذنب م -م ومع هذا نعتذر لأنه كان فيه غلط مني أنا فأنا نعتذر وأنا نتمنى أن أي حد غلط في حد فرني ربي أمر بالتسامح وأنا مسابحتها في الشهر الكريم لأن ربي كريم والله وش ارضى اكرم فانا اتمنى انه لو كان غلط في اي حد انه يسامحني ويعذرني مننا اني واجد واجد سهاني بالرغم من أي مشاكل تصير المشاكل ممكن تصير ما بين حتى الخوت مش بس بينك وبين زوجة خوكي ولكن مهما كانت التفاصيل شن فكرة إنها تطلع في, في رادي وتقولي أنا غلط فيها وإني أنا نعتذر لها مهما كان شن المشكلة مهما كان من لي غلطان أو من لي كان السبب في المشكلة أصلا فهي تكفي أنا أنا بنقول لك إن بالعكس نحن أنا نتعلم منك احنا كلنا نغلط وكلنا نخطئ في أشخاص ممكن حتى يكونوا قريبين منا بكل بقصد او بدون قصد ولكن اني أنا نطلع بالعكس هذه ما انا ما نقدرش نقول لك هي حاجة فوق الطبيعي بل بالعكس هي هو هذا الطبيعي اللي احنا مفروض نكونوا عليه مستمعين ناخذ الاتصال انا السلام عليك. <تصفيق> عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا الله مساك الله مساءكم ان شاء الله كل عام بخير وانت بخير ان شاء الله وعلى بلدك ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه و... وليبيا بكل الخير والامان شاء الله ان شاء الله ممكن تعرفنا بحضرتك اهلا مفتاح طبعا بالحق. استاذ بالحق. مفتاح معنا نحن في الاستوديو السيده تهاني السيده تهاني تعتذر لزوجه اختها قدام الناس فانا حابه حب... ايوه انا حابه ان سيده هاني اليوم تعطيني كلنا ان كل واحد يحكي موقف هو كان في زعلان من حد او كان غلط في حد ويعتذر له ما شاء الله تبارك الله حيها الله وبارك الله فيها يقول الل الله سبحانه وتعالى يقول لك العفو عند المقدره <تصفيق> اها وال <والنصوص> الله عليه وسلم انا حابه اوضح حقه على الله يعني الل يعني اللي اللي عنده قلب كبير يحظى هذا الاجر العظيم اللي استغله في شهر <تصفيق> رمضان شهر رمضان هداي بالحق نستغلوه كلنا حتى اللي عنده متنه مشكله مع صديقني يمشي له وليس يبادر إنه يراجيه هو يجي يسلم عليه ولا كذلك يمشي لو الباب عليه وأنا متأكد أو يدج له رنه في تليفون أنا متأكد أنه مش حيرده بإذن الله أي صديق مزداعل أو أخ يصير الأشكال حتى بين الخوش ما بين يا بل الأصدقاء والأصحاب والصفاء هذه الحياة هي اصراح مش مشاكل في العمل في, في أي وظيفة في أي برنامج في, في رحلة حتى مرة في رحلة يصير خلافك واحد والاحتراج لو يروح واحد يقعد فالأشكالية هذه هي رسلة الحياة في طبيعة الإ أه. لكن واحد ما يخليش قلبه قاسي ومنصر الوقت يوسع باده ويستغل الموسم الكريم هذا شهر رمضان شهر العفو والرحمة والتراحم والتواصل وهذا هو شهر غفران أوله رحمة ومغفرة وآخره عبكم من النار يعني يستغل الفرصة الطيبة هذي وبإذن الله يعني قلوبهم مفتوحة اللي دير رهوا كيفش يشتب بسي تفور وبعدين تفت يعني ما فيهاش مشكلة يعني قلب قيب وما فيش أي اشكال يسير حتى نقول بلسفل ياهو ناي كان في عندي مشكلة, مشكلة مع أي طالب يسمعني أه. في مدلسة عبد الرزق الشيخي إثناء الامتحانات او كذا ويعتذر له على الهواء مفتاح للهدار يعتذر لأي طالب عبد الرزق الشيخي او أي معلم صار بيننا بيننا خلاف هنا حتى نفس العملية ما فيه شيء يعترف بالحق فضيلة وال... والزعل وارد هذه الحياة كانوا ما في زعله ما فيه شيء ما يصير شيء ما. معنا مش حياة قدر فعلا يصير الخلاف فتباحدها بشيء يعني ما يقفش قلبه يعني جاء صديقك يعني خمار طبع نوع من الاعتراف ونوع من كذا يعني طيب تلبك حتى أنت طرف الآخر وبادر في الشهر الكريم واستغل الحسدات وربك إجازية أهضة أعلم الجزاء وإن شاء الله كل عام انكم بخير إن شاء الله يحمل واحد ليبيا من كل سوق شاء الله شهرنا الكريم إن شاء الله على بعضنا وانتوا واصلوا وهذا شهر التواصل وشهر الرحمة وشهر رمضان هنا نمشبها الحقيبة فيها جميع الحقيبة هذه الضيفة اللي نظل علينا اليوم الآن <تصفيق> الثلاث عندنا واليوم أول يوم في شهر رمضان واحدة من الحقائب أمس أداب السحور أحطانا أول حاجة واليوم الأداب التعامل والأخلاف والصبر وإني صائم وجميعنا في الحقيبة هي <تصفيق> يعطينا كل يوم السلوب طيب تعيشوا بي وإن شاء الله ربي يحمينا ونصعوا قلوبنا وإن شاء الله مطلقين وكل عام أنكم بخير شكراً أستاذ مفتاح برك الله فيك يعني تو نحن ايام المدرسة مرات انه هو يكون في استاذ يكون نحن مثلا غلط فينا في حاجة أو غيرة صعب انه هو حتى انه هو يتقبل النقاش ولكن انه يطلع الاستاذ الاستاذ مفتاح الهدى يعتذر لكل الطلبه حاجه يعني تفوق يعني او انا نقول ان هي هذا هو الطبيعي هذا المفروض يكون الطبيعي أي شخص يغلط الكبير هو اللي مش ال الكبير اللي هو اللي و ويتكبر انه هو يحكي في الموضوع ويالتم يعترف بالغلط انه هو صار فيه استفاء مثلا مع الطالب ولا حاجه فعلا سيدتي معنا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا وحاكم كيف حالكم طيبين ان شاء الله رمضان خير عليك انا ما نمش نقول لك اسمي حبيبي مخلص ولكن هي ان حدث اي تقريبا يوم 18/5 Uh -huh. في بنغازي في الأحداث وكانت مع صديقي بصراحة صديقي صديقي كنت نعز واجد واختلافنا نحن على, على النظام ونا كنت طبعا من التأييرين ضد النظام uh -huh. أمام مدريت بنغازي uh -huh. وأول يوم وطبعا تاني يوم وثالث يوم فصار نقاش فينا وزالت منه وطبعا زي ما تقول هو كان يدافع عليه على وجه نظرا انه هو كذا وكذا وانا طبعا اختلفنا وياه كان خلافنا وكان فينا في خطبه طبعا ابنا كان خاطب بنتي وللاسف انا فسخت الخطبه وزعلنا ولحد الان لم نتقابل من ذلك اليوم للاسف يعني وانا كان الوطن عندي اغلى من بنتي ومن ابني مه يعني, مه يعني يعني أنا كان عندي الوطن هو كل شيء في حياتي للأسف أنا ما لأن أنا كنت شاعر الظلم مه. وكان عندي خويا سجنتياتي 15 سنة للأسف طلع في الأحداث طبعا كنا نحن متعذبين و, و, و, و إن, إن, إن, إن, إن, أن الوطن هو صديقي وهو وهو حياتي كلها ليش لأن الوطن هو هو الأجيال القادمة أه. لما نتخلصوا نحن من هذا الظلم الجيل القادمه وهذه قصه حقيقيه صايره معايا وان شاء الله حنقص عليك بعدين وهذا كنترول وهذه قصه حقيقيه وفعلا صديقي اللي عندي الان مع شفته اللي بحرني بنسر لك سؤال هل في مجال ان تسامحه ان تتصالحوا ان ترد صداقتكم كيف الاول وترد اخرى الناسه بيكون كيف الاول والله مو لك حاجه احنا احنا المهم انا اختلافنا ما يكونش على الوطن لأن الوطن أصلاً ما هوش وقت تول الآن ووقت نقاش فيه لأن الوطن هو وقت شيء في حياتنا للأسف يعني فأنا أمتمنى الشعر الكريم أن نقدم الاعتذار إذا كانوا قبل الاعتذار شخصي, شخصي من ليناء ليناء قلبي أبيض أصلاً ولكن أنا لازم يفهم أن ليناء أنا وطن وطن ليبيا وطن وطن لكل الأجيان فلذلك أنا ما بيني وبينا ما فيه شيء منك عندما نقول صديقي جناه عزيز عليها معناها عند الله قيمة موجودة داخلي و ان شاء الله حر... في خير اللي بي انا انتمنى ان ترجع للكنترول وتسايب رقمك لو سمحت ان شاء الله خدي ايالي جمعي تفندل سيدة هاني حكينا نحن ان حضرتك كان في مشاكل بينك وبين زوجة أخوكي وانتي سمحتيها توا تمام آه، في مجال ان تتواصلي معاها يعني سمحتيها وخلاص ولا ان هي ممكن تكلميها ممكن ان انت تحكي معاها تردي الـ الـ الـ الـ الارتباط تردي الميال ما جريها طبيعي ممكن تكلميها تو بعد تطلع من المنارة ما عنديش مشكلة انا جيت هنا وانا كل اقتناع اني انا إن اني في سوء تفاهم مع اي حد انا في ساعتها بس كيف م -م. ما قال الاستاذ اللي توا قال لي بين شي جزوزة صح مزبوط لأن في ساعتها فورو بعدين ندور شي ما تلقى شي ونتمنى أن الليبين كلهم يتسامحوا يتسامحوا أخوانا في تورغة يصير سلة تصالح فيه مع أخوانا في سبها أنا نتمنى أن الليبين كلهم يردوا يد واحدة أخوت يتصير بناتهم لحمة وطنية بحق وحقيق يعني مش قول هيكي بس ان يكون في فعل لأن هذا الشهر التسامح المفروض يتسامحوا في كلهم مش على العيد بس كلما كل سنة وانت طيب ويعدي انتمنى ان يقعدوا يد وحدة لان هكي يقدروا يبنوا البلد تصالحهم وتسمحهم يزيد الحسناتهم وربي يرفع من اجرهم في حتى البلد تقعد فيه من احسن الاحسن نعم السؤال الاخير سيدة هاني هل السؤال التفاهم اللي صار ما بينك وما بينها اثر علي علاقتك باخوك نا ما اثرت الحمد لله لا. الحمد لله ام ناخذ اتصال الو السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم الو عليكم اهلا وسهلا مرحبتين سرور الحمد لله كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير معك فيصل المنعم ابو راضي نعم وحقيقة. فيصل عندي المناره لهالشارع عن البرنامج الرائع حقيقه بمناسبه تحويل الشهر الكريم وعندي مشاركه رقتك حبيبي معليش تفضل نطينغول اليوم بدينا في رمضان شهر العتق من الهيران اليوم بدينا في رمضان وانفتحن ابواب الجنان اليوم بدينا في رمضان بدينا في ختم القران اليوم بدينا في رمضان ونشوف رحمه الرحمن اليوم بدينا في رمضان اللي فيه انفتح اللوطان اليوم بدينا في رمضان وكل مسلم منا فرحان اليوم بدينا في رمضان شهر الفرحه للبعلان. اليوم بدينا في رمضان شهر الراحه للبتعدان. اليوم بدينا في رمضان شهر النصر على الجبان اليوم بدينا في رمضان وندعو اخوتي في الشام يتم النصر عليه خوان يتم النصر عليه خوان يتم النصر عليه خوان نحيه الشهر الكريم وطبعاً عنديش موقف أنا بفراحة كموقف ذكرة توا يعني لكن نبين نعتذر من جميع يعني أي أكيد كل مننا أخطأ في حق إنسان يعني أكيد طبعاً نبين من أي شخص أخطأت فيه ونسامح أي شخص ضربت في حقي وتحية خاصة للشيخ صراج الساسي أخص طالعاً بس المدرسي معكم دخلت أنا بارك الله بك نعم شكراً بارك الله بك ومشكورة أختي لكي فيصل أه تحب تشكر حد؟ لا, لا بس قلت لك تحية لجميع أعضاء إذا عدتهم مني سريمة طبعا والشيخ قراجسي بصفة خاصة وطبعا تحية منصول أهدي وتهاني جميع أصدقائي وصفة نعم فيصل. فيصل بشكل شخصي نحن نمر بمواقف في ناس يصبوا معنا في ناس يخدمونا هل في شخص محدد تحب أن أنت تشكره من خلال فيك الخير اليوم؟ لا في اشخاص واجب بصراحه يعني مش, مش شخص طاحت <تصفيق> اها <تصفيق> فيعني ما نبيش نسمي خايف ننسى يعني بس جميع الجميع للجميع يعني ندخل جميع اصدقاء اصدقاء دراسه واصدقاء العمل قطب الحركه ال عام نشف المرشدات شباب الحزب شباب الجمعيه شباب المنطقه اقرباء ابناء عمي ابناء خالاتي اهلي طبعا امي وابي أمي يعني راسي ونحيي من الله فيك والتحيه لكم نعم في الله فيك فيصل شكرا الله فيك فيصل. شكرا ناخذ اتصال اخر الو السلام عليكم الو اهلا وسهلا وعليكم السلام وعليكم الله نعم معك نسيم قلت لك يا نسيم معلش تصحيني اها قلت لك في كلامك ات سمعت عركه لونيفه على موضوع ال وطن المواطن نعم هذه فته هي صراحه اكثر ناس والله بالليب تو طبعا في جماعه يبوا معمر يعني في ناس يبوا معمر وفي ناس يبوا يبوا طوره امم ابو ابراهيم في ناس اكثر تردد امم مش وفي ناس انتو مازال يعني مازال ما مش عارف هذه مشكلة دايره هي هذه مشكله طبعا هي كان هو المثيبه مثلا عالي هو اذا ما زال انا انا معاك استاذ محمود بس انا شايفه الموضوع من زاويه اخرى ممكن نحن نختلفوا في كل حاجه ممكن يعني هو ممكن يكون نحن ننتمي حتى لاتجهات سياسيه مختلفه ولكن نحن ممكن ممكن نحن ننايشوا مع بعضنا ممكن نحترموا اراء بعضنا ونكملوا يعني مفيش ما, ما فيش دايق ان الصداقه هذه تنتهي ما فيش دايق ان هذه نعم يا رياض ما نسمع قلت لك ضعه على يعني انا حسيت في بعض الناس هذا يعني يا لكن شينو و لكن مش من الدرج يعني نعم لما كون نسيبه انت و لا قريبه داخي همع ياني شو هوني هل لا يعني كان انت ماشي في الطريق وانا ماشي في الطريق معناك الواحد يعد في مكانه نعم لايه ماش مم. علاقة يعني هو, هو مرة الشخص بروحها الله هي اهم الشخص بروحها الشخص بروحها مرات يكون فهمتي يعني كيم يقولون كلها لكن مرت كيم انت يعني بنت شخص روح على راهي ممكن ابعت له وارت معناتها ابراهيم ماشي علاقه بكلي بعافيني اها انت فاهمه على كيم نعم يعني العائله كام مشوم ما... العائله بوحده كام قسم جوه اها فليبي معمر وفليبي يبس ابراهيم اها فانا ماشي يعني يني كما يقول شخص اتكلم بكلي ونقول له ما لاش علاقه يني هذه بعداهي نعم مش... ما لاش علاقه اللي بال... بال... بال... بال... هو من يحبه ولا... ولا ولا من يقرا وما تكون وده ما تكون يعني خطيبته مظلومه ما تكون ذات بصوره وهي وهي ما تبعش ظااهر لانشاء قبل من اباتها بمحمر وني بن بسطه طريقه نعم, نعم. وصلت وجهه نظرك استاذ محمود و... معلش شك وتقدير بك نسيدك وزعنا مني عبد الرزق حدايا قالت لي طبعا انا خرب شك وتقدير الى الى جولت العزيزه نعم وانا نشكرها جولت العزيزه جولت ايثار حرملي من عام 1900 وزاته 80 هي بجنبي ومعايا ما شاء الله فهمتي جد الحمد لله باهي الحمد لله شكرا استاذة على, على ال... سواء كان في الفقر ولا في الو... يعني نعم نعم شكرا انا نشكر زوجتك نشكر كل امهاتنا أم. هي صح المشكله هذه ممكن تصير سيدتي هاني ان خاصه فتره الثوره كان ايام صعبه مرت علينا اتخذنا ممكن قرارات بسبب اننا في واحد مع الثوره واحد ضد الثوره فصارنا المشاكل هذه بس نحن الفتره هذه نحن خلاص تجاوزناها يعني نحن مقدرين الوضع اللي نحن كنا فيه ولكن تجاوزناها نتمنى ان هي نحن خاصنا بتو مرحله جديده خاصه في رمضان نتمنى ان فعلا ان كل حاجه نحن نحاولوا نحن نصلحوها كل حاجه نحاولوا نحن نتعاملوا معاها بانسانيتنا اكثر ان سيدة هاني شنو كلمه تحبي لكل شخص انا معجبة جدا بوجودك اليوم معنا حضرتك نموذج ايجابي قدرنا نحن نقدمه فعلا اليوم فنتمنى منك رساله توجهها لكل من يسمع فينا اليوم كل شخص مستكبر ان هو يعتذر كل شخص يخطئ في حقوق الناس وماشي مش مفكر في الله سبحانه وتعالى كل شخص قدم معروف لحد لي وممكن يكون حتى ما قالش شكرا اها شنو تحبي تقولينها انا نتمنى ان اللي كلهم يقعدوا يسمعوا فينا تو على شان على أساس أننا نحن نراه الليبيين شعب واحد مه. كيف ما علمنا واحد ونشيدنا واحد نحن نزلنا تحت رأية الإسلام اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله مه. نتمنى أن الليبيين كلهم تقعد كيف رأية الإسلام الأولى البيضة مه. كلهم نيتهم واحدة بيضة بيش بكرة بعد بكرة نقدروا نقوم الشعوب الأخرى مه. نحن توى باعتبارنا زلنا نضعفها في البداية نقعدوا في يد بن حديد بيش نقدروا نصبوا ضد العالم الآخر <تصفيق> أنا نتمنى من أخوتي في مصراتة جافة حوذ من أخوتهم من تورغة نتمنى في أخوتي السبهة والكفرة ترد البلاد كيف ما كانت من قبله أحسن <تصفيق> على أساس أن هذا شهر كريم شهر مغفراج شهر غفران فنتمنى أن تقعد نية الليبيين احسن. نية للي قبل الثورة لأنه كانت ناس مواجدة شيء لعلي بعضها فرب يهديهم وإن شاء الله ويصلح حالهم يا رب إن شاء الله يا رب سيدة هاني أنا نحب نشكرك على وجودك معايا اليوم نتمنى ان هي رسالتك توصل لكل شخص يسمع فينا إن شاء الله اليوم نحنا في أول ليلة في شهر رمضان مبارك نحنا نحاول إن نحنا نديروا إعادة نظر لحساباتنا في تعاملاتنا مع الناس نحب شكرا. نشكرك مستمعينا جتنا رسالة من شخص لم ما قالش اسمه للأسف ولكن أنا نحب نحييه من المنارة يقول لنا كل رمضان وإنت لربك طائع ولنبيك تابع ولدينك رافع ولأهلك نافع وللمسيء لك مسامح وكل عام وأنت وأسرة البرنامج بخير وللمسيء لك مسامح اللي هي هذه هي هذه فكرة البرنامج نتمنى ان احنا كل شخص غلط فينا نقدروا نحن نطلع ونقولوا نحن مسامحينك مهما كان غلط فينا ما نفكرش في التفاصيل وشنو السبب وشنو صار ننسوا كل حاجه اليوم نتمنى ان احنا نسامحوا كل شخص نتمنى لكل شخص يكون عنده الجراه ان هو يعتذر ما فيش حد كبير على الغلط ولكن نحنا كنا نكبروا بالاعتذار نتمنى أن تتواصلوا معنا خلال الأسبوع لكل من يحب يشارك يشاركنا ويكون معنا في الاستوديو عن طريق رقم 091 أربعمية وعشرين واحد الرقم مرة أخرى سفر واحد وتسعين أربعمية وعشرين واحد وثلاثين انتمنى أن نكونوا مع بعضنا إن شاء الله في خلال شهر رمضان في تسامح وفي امتنان وشكر فتقبلوا كامل تقديري واحترامي كنت معكم انا نسيم الفايدي ومكملة معاكم إن شاء الله انتظروني في الحلقة القادمة وفي أمان الله